بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الاخره وهو الحكيم الخبير وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء 117. وهو الرحيم الغفو 118. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة 119. قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب 110. قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب 119. لا أقل ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ايات ليجزيا الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك لهم موفرات ورزق كريم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 إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد ويا للذين اوتوا الليل من الذين انزل اليك ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل نذل كُ ل رجُلي يونَبِّعُكُمْ إَا مُززقُتُم كلُمُ مَزَّقٍ إِكُملَ فيِي خلَقِ جديد وَقَا الذيكَ فَهََّدُّكُمْ مالَ جديد افترا على الله كذبا ان به جنة الله كذبا ان به جنة بل الذين لا يؤمنون بالاخره في العذاب والضلال اللي ففَلَمْ يرَو إلَ مَا بَْنَ أَديهِم وَماَا خَلْفَهُم مِنَ السَّماءِ وَالْأَ شَأنَّ خخْسِف فيِهِمُ الأرضَّ أَْ نُسْْطِق لَْهِم كِسَفَم مَِ السَّم إِ شَأْنَّ شخصسِف بهِمُ الأأَرض أَْ نُستِقلَهِم كِسَفَم مِ السَّم ولا ولقد اتينا داوود منا فضل يا جبال اوبي معه والطير يا جبال اوبي معه والطير والا لنا له الحديد والا لنا وقدر في السرد ان يومئذ شاهد قوتي اقدر في الصد واملوا صالحا واملوا صالحا اني بما تعملون بصير اني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر ولسليمان الريح هاشه وروحها شه واسلنا له عين القطر واسلنا له عين القطر ومن يعمل بين يديه باذن ربه ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه ومن يَزِغْ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من يَمْنَهُنَ لَوْنًا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِثَانٍ كَالجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتِ أَمَنُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا أَمَنُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ من عبادي وَقَرِيرٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَّلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَآتِ فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب مَا لبثوا في العذاب المهين فلما خر تبينت الجن أن لو ما لبثوا لَقَدْ كَانَ لِسَبَئٍ في, فِي مَسْكَنِهِمْ آَيَةٍ جَنَّتَانِ عِنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ قُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهِ نشكره واشكرونه بلدة طيبة ورب غفور بلدة طيبة ورب غفور فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين جتَ وَبََّناهُ بجََّتَهِم جََّتَين ذَوتَي أُقُلٍ خمط وَأَثْل وَشيَم مِن سِدرٍ قل وََدناهُ بجَّتَهِ جََّتَِ دَتَ أُكُلٍ خمط وَأَثْين شجر ان من سدر قليل ذلك جزيناه بما كفروا ذلك جزيناه وهل نجازى الا الكفور وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرَ ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السيد سيروا فيها ليالي وأياماً آمنين سيروا فيها ليالي وأياماً آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلم أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق أقول وكانا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صفار شكور وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ 111. إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك 112. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك 113. وربك كل شيء حفيظ 114. على كل شيء حفيظ كَوْنَاكَ كُلُّ شَيْءٍ حَفِيظٌ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذرة فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وما لهم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 إ لِمَن أَذِنَ له وَلا تَنْ فَ الشَّفََطَِ دَب إَّ لِمَنأَذِنَ له حتى إَا فُزعَ قُوبِهِم قالوا مَاذاَا قالَالَ رَبّكمْ حق وقالوا له وهو العلي الكبير وهو العلي الكبير